بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم سامحوني انا بتكلم بالعامه بشل اوراق ما اوراق لان الكلام من القلب الى القلب يوصل باسرع ان شاء الله بدايه انقل تحيات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان محمد قاسمي وسمو الشيخ سلطان محمد ولي عهده على أعطى دار الشهو الإسلامي الاهتمام الكبير في دار الشهو الإسلامي في شتى مجاله ولا ننسى أن الوعظ من أهم إدارة عندنا في دار الشهو الإسلامي فيتمنون لكم التوفيق ويشكرون وضية الشيخ سليمان على حضوره وأعطاه جهده المبارك في هذه الدورة فبداية نرحب باسمه وباسم جميع موظفين داعشة الإسلامية نشكر رضية الشيخ سليمان دكتور سليمان بحيلي على هذه الدورة اللي هي الدورة الثالثة للفقه المعاملات المالية والمعاصرة جزاء الله خير على أعطاه الوقت المناسب لنا في دولة الإمارات وفي إمارة الشارقة بصفة خاصة أن نستمر في هذه العلم إن شاء الله ف كذلك في عندنا وصايه بسيطة جدا نتمنى من الشكر إذا شكرنا الأول نرجع للشكر الشكر الأول لكم أنتم الوجوه الطيبة الحاضرة في هذا المكان ونتمنى لكم التوفيق إن شاء الله يعني أنا بدايته قبل, قبل صلاة العصر يعني ممكن الشيخ يوسف يوسفه في تواصل من بينه ومن بينه قلت له الحضور كان قليل ولكن سبحان الله بركم الله سبحانه وتعالى وجوهكم الطيبة وأشوف المسجد ما شاء الله مليان ويمتلئ أكثر لأن هذا علم نستفيد منه وأنت دوركم تنقلوني إلى الاستفادة من هذا العلم إن شاء الله ف وكذلك نوصل الشكر إلى جميع إخوانا القائمين على هذه ترتيبات ال. الدوره ما أذكر بالشخص اسم شخص واحد ولكن الكل من ساهم في انجاح هذه الدورة إن شاء الله المل الكبير والصغير والعامل في هذه الدورة أشكر لهم وأتمنى لهم التوفيق إن شاء الله وأن الله يجرم. فالدورة هاي ثمة الدورة الثالثة الفق الحمد لله كان هي موعدة ما مو بهاي الفترة. ولكن صريت على الأخ يوسف جانبه الشيخ يوسف بالتواصل مع الدكتور ان تكون في هذه الفتة لنستفيد فيها استفاده أكثر لإخوانا المقيمين في الشارج أو دولة الإمارات أو إخوانا اللي خارج الدولة في الإمارات يحضرون هاي الدورة متابعين للشيخ الدكتور سليمان فكان في أين يعني يعني أن تكون الدورة في الوقت هذا المناسب إن شاء الله فأتمنى إن شاء الله أن يكون تستفيدون من فضيلة الشيخ العلم اللي موجود عندي إن شاء الله وأتمنى لكم التوفيق وكذلك نشكر اخواني وخواتي الحضور في هذه الدورة وأن نوصيكم على الدعاء لولي الأمر نحن نمر في فتنة كبيرة وإن شاء الله بوجوهكم الطيبه الشاب أن ندعي وليال امورنا وأن يحفظ بلدنا وبلد الدول العربية والإسلامية من الفتن وأن ندعي قواتنا المسلحة اللي في الدول العربية لله ينصرهم في للإسلام وإظهار الحق إن شاء الله والدعاء لهم أعتقد واجب ندعي ولي أمرنا لهم إن شاء الله دعونا سالمين غانمين إن شاء الله لأهلهم لولديهم والدعاء ما ننسى الدعاء لولي لوالدينا لوالديكم والدعاء لهم إن شاء الله والاجتهاد واتمنى لكم التوفيق في هذه الدورة إن شاء الله وما أحب أطيل عليكم ونترك المجال قضية الشيخ للاستماع لهذه الدورة إن شاء الله ونزاكم الله خير واشكوري إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له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 وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم معاشر الإخوة والأخوات أحييكم بتحية أهل الإسلام تحية أهل الجنة فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بالذين أحبهم وأودهم في الله ذي الآلاء أهلا بقوم صالحين ذوي تقى غر الوجوه زين كل ملائي أيها الاخوه والأخوات في بداية هذه اللقاءات أشكر ربي سبحانه وتعالى أولا واخرا وظاهرا وباطنا على نعمه التي لا تعد ولا تحصى فنعم ربي علينا لا يحيطها حد ولا يستقصيها عد ولن يبلغ الشاكرون مقدار شكرها مهما اجتهدوا لكن ربنا سبحانه وتعالى أعطانا الكثير ورضي منا بالقليل سبحانه وتعالى فأشكر ربي على نعمه ومنها نعمة الالتقاء بالإخوة والأخوات في هذا الجامع المبارك جامع السلف الصالح في مدينة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة حفظها الله وحفظ ولاة أمرها ويسر أمر شعبها وزادها لحمة ومحبة وخيرا وبركة وقوة ثم أشكر دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة وعلى رأسها أخي سعادة الشيخ صقر بن محمد القاسمي على عنايتها بكل ما ينفع الناس في هذه الإمارة, في هذه الإمارة وما يتعلق بنشر العلم ودعمه وأسأل الله عز وجل أن يزيد هذه الدائرة خيرا وبركة وتوفيقا وأن يجزي سعادة الشيخ صقر القاسمي خير الجزاء على عنايته بهذه الدائرة ولطفه مع الدعاة والوعاظ الذين هم أساس الخير. وهم مفتاح الخير في البلد وعلى عنايته بطلاب العلم ثم أشكركم جميعا على حضوركم وعنايتكم وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه المجالس مما يسرنا عند لقاء ربنا سبحانه وتعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ثم لا يخفى عليكم معاشر الأحبة أن العلم زين لأهله خير للأمة وأن من أراد الخير لأمته والعزة لأمته لا بد أن يعتني بتحصيل العلم وفهمه وبدله ولست هنا لأتكلم عن فضل العلم وقد تكلمت عن هذا مرارا لكني أنبه الإخوة إلى أن العلم ثقيل وأن العلم يحتاج إلى صبر فالعلم لا يناله ملول ولا يناله متعجل بل لا بد من الصبر والاناه والتحمل وهذا العلم لا يحصل بحضور الأجساد فقط، وإنما لا بد من قلوب حاضرة، مصغية، سامعة، فاهمة، مدركة حتى يحصل العلم وينتفع به. ثم إن العلم كالنهر. لا يقف في مكان معين بل ينتقل ويسمع الإنسان العلم وينقله إلى غيره وهكذا في سلسلة من نور وإنني قبل أن نبدأ الحديث عن المعاملات المالية ومسائلها المعاصرة أحب أن أذكر إخوتي بنعمه الله عز وجل علينا باتحاد ولاه امرنا في بلداننا واجتماع كلمتهم وحرصهم على الحلم والحزم وقد تنبه ولاه امرنا الى ان الحركات الفكرية الحزبية السياسية التي تتلبس زورا بلباس التدين وبحجة نصر الدين أنها حركات تمددية وليست حركات قارة بل هذه الحركات تنشر الظلم على كل من خالفها في البلد التي هي فيه وتسعى لأن تمد فكرها إلى البلدان الأخرى وولاة الأمر كعادتهم تعاملوا مع هذه الأمور بحكمة وأناه وحلم حتى ظن من لا يعرفهم أن هذا عجز أو أنها غفلة أو أنهم لا يفهمون فلما رأى أولاة الأمر ما يحصل لإخواننا في اليمن من ظلم وبغي وعدوان وسعي لمدي هذا الظلم إلى بلدان المسلمين الأخرى وقفوا بحزم فكان هذا الموقف المشرف لولاة الأمر فيما سمي بعاصفة الحزم وهذا الأمر فيما نعلمه أعني فيما نقوله عن علم لا عن عاطفة ولا عن غير ذلك وفيما نعتقده من الجهاد في سبيل الله الذي يراد به دحر الشر ونصر الخير فنسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينصر إخواننا المجاهدين في سبيله وأن يكسر أهل الباطل ويكفي شرهم وينبغي أن نعلم أيها الاخوه أن الدعاء لولاة أمرنا في هذا الأمر وأن الدعاء لجنودنا في هذا الأمر هو من الجهاد في سبيل الله فنحن نجاهد في سبيل الله بالدعاء لهؤلاء المجاهدين أن يمكنهم الله عز وجل من عدوهم وأن يحفظهم ويعيدهم إلى أهلهم منصورين اعزه كما أن نسأل ربنا سبحانه وتعالى أن يهدي ضال المسلمين وأن يعيده إلى الحق وأن يوفق طلاب العلم إلى القيام بواجبهم بالبيان والتوضيح وإظهار الحقيقة القطعية وهي أن الخير لأمة محمد صلى الله عليه وسلم في أن تعود إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم بمنهجها وتدينها فتكون على منهج صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عقيدة وتدينا وإعمالا للأصول الشرعية وواجب طلاب العلم أن يبينوا للناس هذا بأسلوب طيب يجذب الناس إلى الحق ولا يطرد الناس عن الحق فإن طالب العلم إنما يريد أن يدل الناس على الحق بالحق فهذا هدفه وهذا الذي ينبغي أن يكون مقصدا له فأسأل الله عز وجل أن يستعملنا جميعا في هذا الأمر أيها الاخوه من المعلوم أن ديننا الإسلامي دين شامل كامل ليس عباده في المساجد فقط بل جاءنا بكل خير اجمله وفصله وحذرنا من كل شر بالتفصيل والاجمال ومن عموم ديننا وشموله انه ضبط للناس ما يتعلق بمعاملتهم فيما بينهم وهو ما عرف عند الفقهاء بقسم المعاملات ومن معاملتهم فيما بينهم المعاملات المالية وهي أكثر المعاملات وأعظمها تاثيرا في حياة الناس ولا شك أن المسلم ينبغي عليه أن يتعلم أحكام المعاملات المالية ويتعين عليه أن يتعلم أحكام المعاملة التي يريد أن يدخل فيها فالمعاملة التي يريد أن يدخل فيها الإنسان يجب عليه عينا أن يتعلم أحكامها لأن هذا من طلب العلم المتعين وقد كان السلف الصالح رضوان الله عليهم يهتمون بأن يتعلم أهل الأسواق أحكام الأموال فجاء عن عمر رضي الله عنه أنه كان يتفقد السوق ويقيم من لا يعرف الحلال والحرام ويخرجه منه حتى لا يدخل الحرام على المسلمين وذكر في كتب التاريخ ان من وظائف المحتسبين انهم كانوا يمرون بالاسواق ويسألون التجار عن الحلال والحرام في المعاملات فمن كان يعرف هذا تركوه فيها ومن كان لا يعرف هذا أخرجوه من السوق حتى يتعلم وذلك لعظيم أثر تعلم أحكام المعاملات المالية في الناس ويعظم هذا الأمر في زماننا حيث كثر تعامل الناس بالمال اخذا واعطاء وتنوعت الصور وانفتح الاقتصاد الاسلامي على الاقتصاد الغربي فكان لا بد من العنايه ببيان فقه أحكام المعاملات المالية المعاصرة وهو ما تنبهت له دائرة الشؤون الإسلامية في الشارقة وطلبت أن نقيم هذه الدورات التي قسمناها إلى ثلاثة أقسام فكان القسم الأول في الأصول التي يقوم عليها فقه المعاملات المالية لا سيما البيوع وكان القسم الثاني في أهم أصل تقوم عليه المعاملات المالية المعاصرة المحرمة. ألا وهو الربا. حيث لا تكاد تجد معاملة مالية معاصرة محرمة إلا وفيها شيء من الربا. ثم كانت هذه الدورة الثالثة في هذا القسم الثالث عن بسط المسائل المالية المعاصرة ونعني بالمسائل المالية المعاصرة أيها الإخوة والأخوات المعاملات المالية المتعلقة بالمال التي يقصر وقوعها في زماننا سواء كانت قديمة لكن تجددت لها صور أو كانت جديدة فبعض المعاملات يا إخوة قديمة وتكلم عنها الفقهاء لكنه يقصر في زماننا اليوم وتجددت له صور مثل بيع التقسيط البيع بالأجل على أنجم معاملة قديمة ولكنها توجد في عصرنا بصور جديدة فهذه من المعاملات المالية المعاصرة التي نعنيها في كلامنا هنا وهناك مسائل مالية معاملات مالية استجدت في زماننا ووجدت في زماننا كبعض معاملات البنوك التي سنتكلم عنها إن شاء الله عز وجل ولا شك أيها الإخوة أن فقه المعاملات المالية فقه دقيق يحتاجه الناس إذ لا يكاد يوجد إنسان اليوم لا يتعامل بهذه المعاملات المالية المعاصرة بصورة من الصور والناظر في المعاملات المالية المعاصرة لابد أن يتحلى بأمور يا إخوة الفتوى في المعاملات المالية المعاصرة والنظر في المعاملات المالية المعاصرة لا ينبغي أن يكون مطروحا لكل أحد لأن فقه هذه المعاملات فقه دقيق والناظر في المعاملات المالية المعاصرة بد أن يتحلى بأمور الأمر الأول تقوى الله وشدة الخوف من الله فإن الناظر في المعاملات المالية ينظر في باب عظيم من باب الشهوات ألا وهو المال والمال تتعلق به النفوس تعلقا شديدا وقد يخشى على الناظر في المعاملات المالية أن ينظر إلى ما يريده الناس وإلى قلوب الناس وإلى اكتساب محبة الناس بأن يخرج لهم تصرفاتهم المالية على تخريجات شرعية ولو بتعسف بعض الناس قد يخشى أن يقول هذه المعامله حرام فيخسر قلوب الناس وقد تتزخرف له الدنيا في هذا الباب وأنا أضرب لكم يا اخوه مثالين وقع لي أنا لأقرب لكم مدى حاجة الناظر في المعاملات المالية إلى تقوى الله وتعظيم خوف الله في قلبه جاءني أحد التجار يسأل عن معاملة مالية فذكر لي المسألة فدرستها بتمعن ووجدت فيها اسبابا عدة للقول بتحريمها فقلت له يا أخي هذه المعامله حرام لوجوه وذكرت له ما فيها فقال لي يا شيث أنت تتكلم عن سبعين مليون ريال حوالي سبعين مليون درهم يعني أنت رأى ما تتكلم في ألف ولا في ألفين هذه معاملة فيها سبعون مليون فقلت له يا أخي إن الحكم الشرعي يتعلق بسببه ولا فرق بين ريال ومئة مليون فمتى ما وجد السبب المحرم كان هذا حراما قال لكن يا شيخ يمكن تبحث عن مخرج هذه سبعين مليون فقلت وله والله إن ربحك لهذا المبلغ لو كان حلالا من أحب الأشياء لي لكني والله لا أرضى أن أكون سببا في أن يدخل عليك شيء قليل حرام. والمثال الثاني جاءني أربعة من الإخوة يسألون عن سمسرة في معاملة مالية كبرى لكم أن تتصوروا يا إخوة أن سمسرتها تقرب من مئتي مليون ريال سعودي السمسرة فقط تقرب من مبلغ مئتي مليون ريال وقالوا لي إن المشايخ أحالوهم إلي فعرضوا علي المعاملة فوجدتها تنضح حراما من كل جهة فقلت لهم يا إخوة هذا حرام لكذا وكذا وكذا وأنا على يقين أنكم تعرفون أنه حرام لأن الحرمة فيها واضحة قالوا يا شيخ درس المسألة لعلك تجد وجها قلت أدرس المسألة اعدت النظر فيها درستها قلت لهم والله يا إخوة لا أجد لها وجها في الحل بوجه من الوجوه فماذا قال لي احدهم قال لي يا شيخ ما رأيك أن ندخلك معنا واجتهد لعلك تجد وجها شرعيا يعني حوالي اربعين مليون فقلت له يا اخي لو رضيت ان ادخل معكم ثم افتيكم لما جاز لكم ان تأخذوا بفتوى فالذي ينظر في الاموال اليوم لا بد ان يعظم في قلبه خوف الله سبحانه وتعالى فان الناس يتعاملون بمبالغ باهضة فاذا لم يكن مقدما خوف الله عز وجل قد تزل به القدم والعياذ بالله الامر الثاني ان يكون عالما بأدلة المعاملات المالية من الكتاب والسنة وما يتفرع عنهما وكيف تخرج المسائل عليهما كيف تخرج المسائل عليها على الأدلة ويكون هذا يا إخوة بإدامة النظر في كتب الفقهاء المعتمدة يكثر من القراءة في باب المعاملات كذلك يكون بالنظر في كتب العلماء الذين عرفوا بفقه الدليل كابن عبد البر والنووي وبن تيميه وابن القيم وابن حجر رحم الله الجميع حتى تكون عنده مكنه في فقه هذه الأدلة والأمر الثالث أن يكون عالما بأصول المباحات في المعاملات المالية وكيف يخرج عليها وبالأصول المعاملات المحرمة في المعاملات المالية وكيف يخرج عليها وهذا ما تكلمنا عن في الدورتين السابقتين وألخص هذه الأصول في الحقيقة في نقاط يسيرة جدا يمكن حفظها النقطة الأولى أن الأصل في المعاملات المالية الإباحة والتوسيع أن الأصل في المعاملات المالية الإباحة والتوسيع وقد تقدم بسط هذا الأصل وبيان ادلته النقطة الثانية أن ما حرمه الله عز وجل في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من المعاملات المالية وما يقاس عليه مما يستجد ويشترك معه في العلة مع عدم المفارق المؤثر لا يجوز لأحد كائنا من كان أن يحله بحجة أن الأصل في المعاملات الإباحة بعض الناس الآن يأتي إلى معامله دل الدليل على تحريمها فيحاول أن يبيحها بحجة أن الأصل في المعاملات الإباحة نقول لا الأصل المجمع عليه أن ما حرمه الله في كتابه من المعاملات أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أو دل القياس الصحيح على تحريمه لا يجوز لأحد أن يجوزه أو يحله والنقطة الثالثة أن المحرم في المعاملات المالية يعود إلى كل محرم في المعاملات المالية أو من المعاملات المالية يعود إلى أمري الأمر الأول وجود الظلم وجود الظلم فيه فإذا وجد الظلم اقتضى التحريف كالربا فالربا يوجد فيه الظلم وكالميسر فالميسر فيه الظلم والأمر الثاني وجود ما يؤدي إلى النزاع غالبا وجود ما يؤدي إلى النزاع غالبا فإذا وجد في المعاملة ما يؤدي إلى النزاع في الغالب فإن هذه المعاملة تكون محرمة شرعا كوجود الغرر وجود الغرر يؤدي إلى النزاع غالبا ومنه وجود الجهالة يعني مثلا أتيت بعامل إلى البيت ليصلح لك شيئا يصلح لك ما سورة مياه كهرباء أو غير ذلك وقلت له أصلح لي هذا كذا قال طيب قلت له بكم قال ما نختلف قال ما نختلف ولا يوجد عرف ولا يوجد عرف في الغالب إذا أتم إصلاح هذا الشيء وقلت له بكم لا ربما قال لك قل أنت الذي تأتي به طيب فتقول له مثلا عشرة يقول لا لا يا شيخ حرام عليك هذه بمئة طيب أنت الآن تقول ما نختلف قال لا هذا جهدي وعملي مئة يا أخي هذا يكفي عشرة قال لا مئة يؤدي الى النزاع غالبا لان الاجره كانت مجهوله لكن لو اتفقتما على الاجره في بدايه العمل لا يؤدي الى النزاع او كانت الاجره معلومة بالعرف لا يؤدي هذا الى النزاع اذا وجود الجهاله يؤدي الى النزاع غالبا كذلك عدم الملك عدم الملك يؤدي الى النزاع غالبا فهنا تكون المعامله محرمه اذن يا اخوه هذه نقطه مهمه جدا المعاملات الماليه المحرمه يعود تحريمها الى امرين احد امرين الامر الاول وجود الظلم وجود الظلم والشريعه تمنع الظلم أو وجود ما يؤدي إلى النزاع غالبا والشريعه سدت باب النزاع الغالب في المعاملات فلا بد من ان يضبط الناظر في المعاملات المالية هذه الأصول معرفه وتطبيقا والأمر الرابع أن يكون عالما بمقاصد الشريعة الصحيحة التي دلت عليها الأدلة وأعملها العلماء فإن مقاصد الشريعة تؤثر في فقه المعاملات تؤثر في فقه المعاملات قد ينظر الناظر الى صورة المسألة فلا يظهر له فيها شيء لكن اذا نظر الى مقاصد الشريعة يتغير رأيه واعطيكم مثالا في غير المعاملات المالية مثلا النكاح بنية الطلاق النكاح بنيه الطلاق هذه معامله متعلقه بالانكحه ما هو النكاح بنيه الطلاق ان ينكح الرجل المراه وهو واضع في قلبه انه يطلقها بعد مده مثال ذلك شخص سافر الى اوروبا في الاجازه الصيفيه فتزوج امرأة من ذلك البلد زواجا شرعيا في ظاهره مكتمل الشروط والأركاب غير أنه في قلبه عازم على أنه يطلقها في آخر الإجازة آه. الناظر الى الصوره يقول هذا جائز لا يوجد مانع الشروط موجوده والاركان قائمه ولهذا جمهور العلماء على الجواز لكن الناظر الى مقاصد الشريعه يدرك أن هذه الصورة لا تجوز. لماذا؟ لأن مقاصد الشريعة من أهمها أن تكون قلوب المسلمين واحدة، بأن يحب المسلم ما يحب، يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ولا شك أن المسلم لا يرضى هذا لبنته ولا يرضى هذا لأخته ابدا أن يتزوجها رجل وهو ينوي أن يطلقه هذه نقطة في مقاصد الشريعة النقطة الثانية أن من أعظم مقاصد الشريعة منع الضرر فلا ضرر ولا إضرار، ولا شك أن في هذا العقد اضرارا بالمرأة، لأنه قد يتزوج وهي بكر، والمسكينة تظن أنه يريدها زوجة. وهو يريد أن يطلقها ثم بعد مضي المدة يطلقها فتكون ثيبا ولا شك أن الثيب ليست كلبته من مقاصد الشريعة منع الغش فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم منع حرم الغش في صبر الطعام وقال من غش فليس منا فكيف بالغش في الأعراض يغش ولي المرأة ويغش المرأة من مقاصد الشريعة تحصيل المصالح درء المفاسد ومثل هذا العقد فيه مفاسد كثيرة جدا منها ومن أهمها وقد وجدنا هذا جرأة الناس على تغطيه الحرام بهذا الغطاء فقد وقفت على بعض من ظاهرهم الصلاح استعملوا فتاوى العلماء في جواز هذا بالذهاب الى بعض البلدان والزواج لمره ومرتين وثلاث مرات واربع مرات في خلال شهر يذهب ويأخذ المرأة باسم النكاح بنية الطلاق لمدة أسبوع ثم يطلقها والمهر قليل ثم يأخذ ثانية ثم يأخذ ثالثة ثم يأخذ رابعة ولذلك السماسره في بعض البلدان اصبحوا يعرفون هذا فإذا جاء الشخص في المطار إذا رأوا عليه سما الفسق وكذا قالوا له عندنا بنات وإذا رأوا عليه سيما في اخيه قالوا عندها زواج بنيه الطلاق مع انهم اذا قالوا هذا صار متعه فهنا يا اخوه ولذلك شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كان يقول ب جواز النكاح بنيه الطلاق ثم نبه على أن هذا إنما يجوز لمن ابتلي وليس الذي يسافر ليتزوج كان يقول رحمه الله إذا ذهب إلى بلاد مثلا أوروبية بقصد صحيح كعلاج أو طلب علم وطالة المدة وخاف على نفسه الفتنة وهو لا يستطيع أن يتزوج زواجا دائما له أن يتزوج بنية الطلاق ثم راجعت في هذا مرة في المدينة وقلت إن مفاسد هذه الأمور عظيمة فالشيخ قال نعم هذه المفاسد موجودة وننظر إن شاء الله ولم أكلم الشيخ بعدها لأنه كانت آخر رحلة له إلى المدينة ثم مرض في رحمه الله رحمة واسعة فأنا أريد فقط هنا أن أصور لكم يا إخوة الفرق بين النظر الفقهي المجرد والنظر إلى مقاصد الشريعة كيف تؤثر في نظر الإنسان إلى الحكم إذا الناظر في المعاملات المالية لا بد أن يكون عارفا بمقاصد الشريعة الصحيحة التي دلت عليها الأدلة وفهمها علماء الأمة وخامس الأمور أن يكون عالما بواقع المسألة المالية المعاصرة أن يكون عالما بواقع المسألة المالية المعاصرة ومتصورا لها تصورا صحيحا وأن يكون قادرا على تكييفها تكييفا سليما بد يا إخوة من أن يكون الناظر في المسائل المالية المعاصرة متصورا للمسألة مدركا لحقيقتها لا يكتفي بالاسم فإن كثيرا من المعاملات المالية المعاصرة اليوم تسمى بأسماء صحيحة لكن واقعها ليس كذلك ورأيت بعض المشايخ مثلا لعدم اهتمامهم بالمسائل المالية المعاصرة يأتيه السائل فيسأله يا شيخ ما حكم كذا فيقول إن كان فيها ربة فهي حرام هو يعرف أنه إن كان فيها ربة فهي حرام يريد أن يعرف ما حكم هذه المسألة فلا بد من أن يكون الناظر في المسألة المالية المعاصرة عالما بواقعها متصورا لها تصورا صحيحا ومكيفا لها من الناحية الفقهية تكييفا سليما وإلا لم يفد في نظره بل قد يضر وسادس الأمور أن يكون مطلعا على قرارات المجامع الفقهية والهيئات الشرعية المعتبرة في المعاملات المالية المعاصرة ان يكون مطلعا على قرارات المجامع الفقهية والهيئات الشرعية المعتبرة كهيئة كبار العلماء في السعودية في المعاملات المالية المعاصرة لماذا؟ لان قرارات المجامع نتيجة اجتهاد جماعي تقدم فيها أبحاث ويدرسها العلماء ويصدرون القرارات فلا يجوز إغفالها ولا تركها بل لابد من النظر فيها ومعرفتها ودراسة ما جاء فيها وسابع الأمور أن يكون عالما ومدركا أن الواجب عليه أن يبين الحكم الشرعي وأن يكشفه للناس فهو مبين لا مالك فالمفتي لا يملك الحكم يتصرف فيه كيف يشاء وإنما هو كاشف للحكم فلا يجوز له أن يخضعه لرغباته ولا لرغبات الدولة ولا لرغبات الناس وإنما يخضعه للتحقيق العلمي والنظر العلمي الصحيح. وثامن الأمور واخرها أن يتيقن أن ما دل الدليل الصحيح على منعه لا خير للناس فيه ولا خير للدولة فيه وإنما فيه الشر والضر العاجل والآجل فإذا قام الدليل عنده على التحريم واجب عليه أن يبين الحرمة إبراء للذمة ونصحا للأمة لماذا أقول هذا لأن هناك صيحات اقتصادية من بعض الذين يتعاملون بالاقتصاد الإسلامي تخضع. للواقع وتقول ان هذه المعاملات وان دل الدليل على تحريمها الا ان الامه بحاجه اليها لكي يقوى اقتصادها ولكي تكون في مقدمه الامم في القوه الاقتصاديه وهذا والله غير صحيح لا من جهتي الأصل ولا من جهة الواقع فالأصل أن الأمة تتبع الدليل وأما الواقع فوالله ثم والله ما حرم الله علينا شيئا إلا وفيه مفسده غالبة أو خالصة فإذا تبين لنا بالأدلة أن الله حرم هذه المعاملة فلنتيقن أن هذه المعاملة لا خير فيها وأن الخير فيما شرعه الله سبحانه وتعالى هذه الأمور أيها الاخوه أذكرها لكم لأمري الأمر الاول الأول ألا نتساهل نحن طلاب العلم في الإفتاء في المعاملات المالية المعاصره والتساهل يقع من طرفين طرف يميل إلى الاحتياط والتشكك في الواقع بدون علم فاذا عرضت عليه مساله ماليه معاصره قال حرام لماذا هي حرام قال احتياط او ان اقتصاد اليوم لا يمكن ياتي منه الا شر وهذا لا يجوز وان كانت النيه حسنه وطرف يميل الى التوسعه بغير علم والتيسير غير المنضبط الذي لا ينبني على علم فاذا عرضت عليه مساله قال الاصل الجواد ويجوز ولابد أن نوسع على الأمة وهذا أيضا غلط ولا يفتي الإنسان في المعاملات المالية المعاصرة إلا إذا حصل الأسباب التي تجعله قادرا على الفتيه وهي الأمور التي ذكرناها والأمر الثاني النسعى نسعى لتحصيل هذه الأمور وندرس المسائل المالية المعاصرة دراسة علمية صحيحة حتى نستطيع أن نفتي الناس فتوى صحيحة ونغنيهم عن المتساهلين من الطرفين وهذا يرفع الهمة في طلبنا العلم بفقه المعاملات المالية المعاصرة لعلنا أيها الاخوه نقف عند هذه النقطة من أجل أن يستعد الإخوة لصلاة المغرب لأن اتفقنا مع الاخوه ان في كل يوم إن شاء الله نقف قبل عشر دقائق من الاذان تقريبا من أجل أن يستعد الإخوة للصلاة ونحن إن شاء الله في هذه الدورة سنجلس ثلاثة مجالس المجلس الأول من الساعة الخامسة عصرا اليوم تأخرنا لان نفتتح الدورة من الساعة الخامسة عصرا إلى السادسة وخمس وثلاثين دقيقة ثم المجلس الثاني بين المغرب والعشاء وهذان المجلسان في المادة العلمية ثم نجلس مجلسا ثالثا بعد صلاة العشاء وهذا المجلس للإجابة عن الأسئلة والاستفسارات ويكون جلوسنا فيه بحسب النشاط بحسب نشاط المتكلم ونشاط السامعين فلا بد من النظر إلى الأمرين والله أعلم السلام عليكم ان شاء الله منال منال الله, الله